بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه النادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كتاب أعلام السنة المنشورة وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال الخامس. وهو متى يكون العمل عباده وسبق الكلام قبل ذلك ان العباده هي كما عرفها العلماء اسم جامع لكل ما يشبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه وهذا التعريف يحفظ ويفهم فهذه هذا هو أو هذه هي تعريف أو هذا هو تعريف العبادة. ثم السؤال الذي بين اللي. متى يكون العمل عباده قال في الجواب قال إذا كمل فيه شيئا يعني هذا العمل يسمى عباده إذا كمل فيه شيئا قال وهما وانتبه لقوله إذا كمل فيه شيئا يعني إذا نقص فهو لا يكون عباد قال إذا كمل فيه شيئا وهما كمال الحب مع كمال الذل كمال الحب مع كمال الدول لابد من اكتمال هذين الامرين العظيمين كمال الحب مع كمال الذل لله سبحانه واضح والا اذا نقص الحب نقص معنى العباده وربما فسدت العباده نقص الذل نقص معنى العباده وربما فسدت العباده قال الله تعالى والذين امنوا اشد حبا لله فهذه الآية دليل على الحب بل على عظيم الحب وشدتهم فهذا هو المؤمن يحب الله اشد من كل إمحاب الاخرى وقال تعالى والذين هم من خشيه ربهم مشفقون وهذه الآية دليل على الذل فالمؤمن يخاف الله عز وجل ويكون مشفقا في هذا الخوف أي في شده الخوف من الله تعالى وشده الخوف مقتضاها حصول, حصول ذل لهذه النفس الخائفه اذا فهذه العباده حب وخضوع وذل وهناك ايه جمعت المعاني قال وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويذلوننا رضاً ورهباً حباً وخضوعاً ودلنا رضاً ورهباً وكانوا لنا قشعي اذا هذه هي متى متى يكون العمل عبادة اذا توفرت فيه هذه الأمور اذا كمل فيه شيئان كمال الحب مع كمال البل. وهذا لا يكون إلا لله وحده ولذلك لا تصبح العبادة إلا لله وحده بيان توضيح لو أنني أحب ولدي أو أحب صاحبي فمهما بلغ الحب في قلبي لهذا الولد أو لهذا الصاحب أو هذه الزوجة مهما بلغ الحب فإنه لا يكون حبا إذا طلب مني هذا المحبوب أن أذل له كذلك؟ بنا لو أن هذا المحبوب عندي الذي احبه اكثر من كل المحاب ولد زوجة مثلا حبيب صاحب مثلا أعلى درجات المحبة لمخلوق هذا المخلوق لو طلب منك أن تذل له ما سيكون شعورك ستبغل سيتحول الحب إلى برد انظر الله تعالى هو الذي يأمرك أنك كلما ازددت حبا له أن تزداد له ظلم وأنت في ذلك كلما ازددت حبا وازددت ذلا ازددت سعاده وهذا هو الفرق بين عباده الله وعباده المخلوقين عباده المخلوق والعياذ بالله لا يكون فيها هذا المعنى ولذلك لو حصلوا ان هذا المعنى يوجد هذا كفر هذا شرك بالله سبحانه وتعالى لا يوجد حب وذل مجتمعان معارضه الا في عباده الله وحده لا يوجد حب وذل مجتمعان مع رضا صاحبه الا في عباده الله وحده بل مع سرور في قلب صاحبه اما غيره على سبيل المثال لو هناك باطش ظالم قائد من المخلوقين قال لك لابد في محبتي ان تخضعي وتذلي وانت ضعيف فقلت له نعم اقضع لك واذل مع حبي لك هذا إن حصل إن يوجد هذا كفر بالله شرك لأنك صرفت العبادة لغير الله لأن هذا ليكون إلا بالله وحده الحب معه الذل وهذا غير حافظ مهما ادعى الكفار والمشركون أنهم يعبدون مع الله فإنهم لا يستطيعون أبدا أن يواجهوا هذا المعنى وهو ان الواحد فيهم ما يقدر أن يقول لك أنا في قلب حب للولي الفلان وفي قلبي كذلك ذل وخضوع له لو حصل ذلك هذا الشرك هذا الشك اذا فالذي لا يجتمع له الذي يجتمع له الحب والذل في وقت واحد هو الله وحده ثم لو فرض ان جمع مخلوق لمخلوق الحب والذل فهذه عباده شركيه ولا يكون القلب معها مستقرا مطمئنا مطمئنا أما عباده الله كلما ازددت حبا لله وازددت ذلا لله ازددت سرورا سرورا أعظم علامات إظهار الذل في جوارح الانسان واحوال الإنسان في جوارح الانسان واحوال الإنسان السجود. الوجه. الوجه أعظم ما في الإنسان واشرف ما في الإنسان والأنف خصوصا الأنف خصوصا ولذلك تلت في كلام العرب راغي ما أنف خلامه راغي ما أنف راغي ذكرت عنده ولم يصلي عليه ورحم ذلك راغي ما يعني ماذا؟ يعني أذلت أنف ومع ذلك ففي العبادة لله تعالى كلما سجدت وأرغمت أنفك في الأرض اظهارا لهذا الخضوع وهذا الذل لله تعالى كلما ازددت سرورا الا ترى الساجد الذي يحب الله تعالى ويريد ان يخشع له يكثر من السجود وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لما قال يا رسول الله اني احبك واريد ان الحق بك فاعني على نفسك بكثره السجود وقال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو السجود اعظم مظهر لبيان ذل الانسان لكنه لما سجد كلما اقترب فالله سبحانه وتعالى امرنا ان نسجد له لنزداد قربا كلا لا تطعه واسجد واقترب تذل تقترب من الله تعالى إذا الحب والذل هما اللذين اللذان يظهران معنى العبادة تستحج إذا أي عمل تعمله لله سبحانه وتعالى تريد أن تعرف هل هذه عباده منك أم لا إذا توافر فيها هذان الأمراض هما الحب والذل يعني أنت تصلي تقوم تصلي تصلي حبا لان الله امرك بذلك تصلي تفعل افعال الصلاه خضوعا لما امر الله تعالى وتذللا بين يديه لاجل ان يرضى عنك انت تزكي انت تفعل ذلك حبا لله وخضوعا وتذللا بين يديه انك تتصدق لتنال الرضا انت تحج انت بذلك تفعل ذلك حبا لله تعالى لانه امرك بالحد وتفعل افعال الحد كذلك تقربا تذل وتخضع بهذه الافعال ليرضى عنك وهكذا هذه قاعده مشتركه كل العبادات حب مع خضوع وذل هذه هي العباده ولذلك لو خضع لو احب الرجل ولده لكنه لا يخضع له هل هذه تسمى عبادة؟ لا تسمى عبادة. لو خضع الرجل لغيرهم لكن ما يحبه، كما هو الغالب في الخضوع والذل. اذا خضع المخلوق لمخلوق غالبا تجد في قلبه لهذا المخلوق بغض ما تجدش حب لانه بيذله بيطلب منه ان يذل له يوم يكره اما في حق الله تعالى كلما ازددت ذلب كلما اذبت حبا لله تعالى وزدت قربا من الله سبحانه وتعالى من العباده لابد من توافق هذين الامرين فيها الحب مع الذكر بل كمال الحب مع كمال الذكر اي ثم قال في السؤال السادس قبل ان ننتقل للسؤال السادس ايضا نعرض على مساله مهمه وهي العباده بالحب وحده باطله والعبادة بالخوف وحده باطل يعني الذي يحب الذي يعبد الله بالحب فقط بالحب فقط هذه هذا عبادته باطل الذي يعبد الله بالخوف فقط هذا عبادته باطل ولذلك قال السلف رحمهم الله من عبد الله بالحب وحده فهو مريض وده كلام من بقى كلام المتصوفة الذي الذين يقولون أنا أعبدك حبا لذاتك لا خوفا من مارك ولا طمعا في جناتك ملتهى الزهد أنا أعبدك حبا لذاتك وانت شفت الزهد وانت طلعت على الزهد عشان تقول أن أحبدك هذا كلام المخلوطين مع المخلوطين المخلوق يحب المخلوق لأنه حب الصور المخلوق يحب المخلوق لأنه حب الصورة رأى صورة اعجبته وعليها أوصاف اعجبته هذا حب ذاتي ذاتي إنما حب الله سبحانه وتعالى ناشئ عن حب لأنه سبحانه وتعالى له من أوصاف الكمال ما له بما أخبرنا به الرسل كذلك ناشئ عن خوف منهم لأنه توعدنا على سنة الرسل لأن الذي لا يطيع يعاق الى مشكلة فعبادة الله تعالى لا بد ان تقوم على الامرين حب الله تعالى والخوف من الله تعالى منفعش حب لوحده منفعش خوف لوحده لذلك كما قال السبب من عبد الله بالحب وحده فهو مرجئ ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حرور الناس اللي بيعودوا ربنا بالخوف وحده حرورين ميئسين. هذا لا يعرف الحب ولا يعرف مساله الرجاء عند الله سبحانه. أما المؤمن فيعرف الله بالحب والخوف. ويخوله إلى الله تعالى الرجاء اذا من عباد لا بد فيها من أمرين عوام. الحب أو كمال الحب مع كمال الذل. وهذا الحب لا بد أن يكون مصحوبا بالخوف. وإن كان احيانا يغلب الحب الخوف في بعض المواطن او يغلب الخوف الحب في بعض المواطن لا مانع. لا ممكن الانسان في عبادته لله يزيد في بعض المواطن الحب في الوقت له. الحب يزيد اكثر من الخوف في بعض المواطن الاخرى الخوف يكون اعلى من الحب مطلوب على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما الجيشان الجيش النبي صلى الله عليه وسلم وال穆سلمون جيش المشركين، وكان جيشا عظيما كبيرا فلما كان ذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، إذ أن جيش المشركين كان ثلاثة أضعاف بما معه من عدد وعتاد كامل، ولم يكن المسلمون معه مشركين أذلي ضعفاء، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى الإسلام. فجعل يدعو ليلته كلها وكان من بين دعائه أنه أخذ يدعو ويلح على ربي حتى سقط رداؤه من على كتفه حتى رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى رؤي بياضه إذ صيف وجعل يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبد في الأرض بعد اليوم اللهم نصرك اللي وعبتني اللهم أنجز لي ما وعبتني واتخذ يدعو ويلخط على رب حتى قال ابو بكر يا رسول الله الحخت على رب وان الله سينجزك واعدث انغق هذا مقام رجاء بكر ومقام خوف للنبي صلى الله عليه وسلم لكن اكمل المقامين مقام النبي صلى الله عليه وسلم لان المقام ده امس بالحالات دي خالص اكمل بالحالات الخوف اكمل من الرجاء لماذا؟ لأن المحل طلب خوف أكثر على عكس المعنى هذا الرجل الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهو يعوده في مرضه وقد اوشك على الموت فقال كيف حالك يا خال قال خال ام عم قال بل خال قال أبي دوني أرض الله وأخاف بهم قال ما جتمع هذان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أن الله من النار وأدخلهم جميعا أو ما صلى الله عليه وسلم في الموطن هذا مطلوب أنه ما في فيه رجاء أشبه بأن يكون كلاهما على وزن رشي أنا خايف من ربنا وانا قال آه وأرجو رحمته هكذا كذلك الإنسان إذا قام مثلا يفعل العجابة ويكثر من فعلها ويتعبد ويكثر من العبادة قائم يقوم الليل في آخر صلاة الليل مثلا أحسن الأحوال عنده أن يغلب الرجاء ولا يغلب الخوف يغلب الرجاء لأنه عمش فيغلب الرجاء طلبا ليه قبول ما؟ عمش وهكذا فالعبادة تقوم على أمرين عظيمين الحب والذل والخضوع وهذا في عباده العبد يكون من خلال الحب والخوف أو في يكون فيهما من خلال الحب والخوف ولذلك لا يجوز أن يصرف حب وذل لمخلوق لأن هذان هما معنى العباده ومن أدهما لمخلوق فقد اشرك بالله تعالى السؤال الثاني قال ما علامة محبة العبد ربه عز وجل ما علامه محبه العبد ربه عز وجل انا اسالكم حضراتكم جو ما علامه محبه العبد ربه عز وجل لما نقرا الاجابه بتاعه الشيخ عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما علامه محبه العبد ربه عز وجل تعبير ابصق ايه العلامه على انك تحب الله انا اضفط عشان كل يشارك ان شاء الله طيب لله المثل هنخليها في معنى اضفط في البيان ثم نخطوضح بعد ذلك المثال انا وانت متحبي انا وانت متحبي ما الدليل على انك تحبني؟ انا بتسألك هوني مثلا يعني السؤال افتراضي أن انا بحبك وانت في لك على انك وحجبهم. ها جواب دقائكم بقى. بقى من الأجوبة الأكاديمية خليجوا أجوبة كده على حسب ما يفتح الله عز وجل بيها عليك ها طبق طاعتني كلام عني بسيط الأول ها ماشي إن, إن طاعتي إنك تطعني إذا أنت بجعل إنك تحبيني مش كده ها صلى الله جاء ماشي هو الأخ يقصد يقول اتباع ما يحب خلينا في المثال أنا أريد أن ابسط لاجل أن يصل المعمل لجميع إخوة ثم ندخل على السؤال أنا سأخرج من السؤال المتعلق بحب الله لا أنا أتقابكم سؤالا اخر أنا وأنت متحبا أنا أقول لك ما الدليل على أنك تحبني ايه الدليل؟ ماذا انت بتحبني؟ إيه اللي بيثبت ان انت بتحبني؟ ها؟ فط. يعني ايه حضرت الدرس يعني ايه افضل ايه فعلت شيئا انا احبه هذا معناها دي درجة متر هو الاخر دليل على ان انا بحبك ان انا حضرت الدرس المتر. يعني معناها ايه انا عايز اسمع كلام ماشي كلام محظوظ ايه جليل جميل كلام عظيم ان انا إيه على إيه؟ إن بحبك احب اللي يرضيك ايه اللي يرضيك احب ها واكره ما تكره دليل على إيه؟ ان انا بحبك اعمل ايه إن اللي بيكرهك اكره واللي بتكرههم ده انا اكره مش كده ها ما تغضبنيش مش كده انا بحبك اذا معناه اعملش ايه ما اغضبك ايه تاني ها على بال كلام عظيم جدا شوف كلام بسيط لكنه بيدل على معاني عظيمه خدوا بالكم المعنى ده بعد ما هندخل دلوقتي في الكلام الاكاديمي هيرسخ ان شاء الله يبقى على بال يعني ايه على بال في التعبير الشرقي ده بذكرك مش كده بذكرك انا بحبك تلاقيني على طول عمال اجيب شرط اتكلم بالك بيت ها ايه تاني دائما معايا دائما معايا عايز تبقى معاي عايز حيث ترافقني. كلام عظيم جدا ها, ها. احبك واقرك واجلك واوقرك في عدم وجودك وفي وجودك ها اشتاق الى ان اكون معك اشتاق اليه اكون معك اسمع كلامك كل بقى اللي انت قلتو ده هنحوله بمعاني شرعية في حق الله سبحانه وتعالى إثبات أننا نحب الله يبقى نشتاب إلى كلامه نحب أن نكون معه معه بقى دي المعية المقصو... هنيجي كلام في المعية كده. نحب أن نسمع كلامه نفعل ما يرضيه نبغض ما يبغضه نوالي من يواليه نعادي من يعاديه وهكذا تمحن اذكره في غيبته وفي حضوره إحنا الله سبحانه وتعالى بالنسبه لنا غيب بالنسبه لنا اننا لم نرى الله سبحانه وتعالى فانا اذكر الله عز وجل حبا واجلالا وتوقيرا وتعظيما في كل فعل لانه احب اليس كذلك اشتاق لكل ما يرضيه وكل ما يحب وماذا لو قال لي انا اعد لك شيئا جميلا إن أنت أطعتني تراني أفعى إلى الحصول على هذا الشيء أم لا؟ وإذا طرب مني وقال لتحصل على هذا الشيء افعل ولا تفعل. كل هذا هو دليل المحب إذ أطاع الموالاة أحب ما يحب، أغضب لما يغضب أولي من يوالي أعادي من يعادي أطيعه ولا أعطيه اشتاق لكلامه اذكره في كل لحظة اذكر كلامه دائما على قلبي وخاطري ومدار حياتي كلها معاني عظيمه تدل على المحبة قال ما علامة محبة العبد ربه عز وجل قال علامة ذلك ان يحب ما يحبه الله العالم ويبغض ما يسخفه فيمتثل اوامره ويجتنب ملاهينه ويوالي او ويعادي اعداءه ولذا كان اوثق ذرا الايمان الحب في الله والبغضه قضيه الولاء والبراء هذه اعظم قضيه بعد الشهادتين ان تحب لله وتبغض لله أن تحب في الله وتبغض في الله فصل بقى المعنى ده عايز وقت طويل جدا لكن باجمال أن أحب كل ما يحبه الله يبقى احب الكفار يبقى ابغض ما يبغضه الله احب المؤمنين اي نعم احب المؤمنين وابغض الكافرين احب الطاعات وأقرب المعاصي اسعى في رضاه بكل ما يرضيه سبحانه وتعالى واجتنب كل ما يغضبه سبحانه وتعالى ونضيف الى ذلك نضيف بقى الى كلام الشيخ هنا الاخوة لو حاول اللي يقدر ان ينوه على المعاني الزيادات نوه بها نضيف الى ذلك معنا هنرجع للسؤال اللي احنا اقتربناه في الاول تقريبا من معنى طيب دليل على ان انا بحبك كل الحداث اللي حضرتك ويتم دليل على ان انا بحبك او انت بحبك طيب في جزء محدش قاله خالص وهو عشان الوقت بس نستغله من وهو ان اتحمل في حبك كل ما يصيبني ان اتحمل في حبك كل ما يصيبني من مكروه مش كده برده الحبيب حتى النفس بتاعته من حبيبه حتى استعبادته من حبيبه يقول لك ضرب الحبيب ذاته الغريب مش كده ويقول لـ لـ لـ لـ لـ لاجل الورد ينفد العلية يقول ليه دا يعني محدش بيحب بتاع اللي طالع من الغصن كده بس عشان الورد نزق اللي تحت إذن فلأجل الغرض العظيم وهو حب الله تعالى أنت تتحمل أشياء أخرى تتحمل أن تؤذى في الله أي نعم تتحمل أن تصيبك المكاره في الله أي نعم. وهذا اثباتا للحب يبقى ليه انا بحب الله واحب ما يرضي واعادي من يعادي؟ يقول له صيح. خلي بالك المعاني دي مقتضاها انك تغتلى هتغتلى في هذا الحب كل ازددت حبا لله كلما ازددت حبا لله ازددت اتلافك وأصابتك المكاره أكثر فهنا يظهر الصابق المحتسب من الدعين المدعي الكذاب فيظهر هنا الذي يتحمل المشاق والمخاطر ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله وقال تعالى من الناس من يعبد الله على حد فان اصابته فتنه انقلب على وجه خسره الدنيا والدين ليه لانه مدعي انا بحب الله اول ما تيجي المكاره يعمل ايه لا يا عم. لا لحية ولا مساجد ولا اخوه ولا مش عارف ايه الله ومن فين ادعاء الحب خلاص، ولذلك لازم الحب تحمل المكاره التي ستصيبك بسبب هذا الحب وتحمل المشاق في سبيل اثبات هذا الحب لما يكون في الفجر. في الشتاء البارد ويطبق الفراش الليل هذا نوع من المكان أم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا على أظنكم على ما يمحو الله به الذنوب ويرفع به الدرجات قال وقال من بينها صلى الله عليه وسلم قال باغ الوضوء على المكاره وكثبت الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة آه لان الحاجات دي فيها مكاره للانسان مكاره للإنسان ليه اهو بيبقى نايم مرتاح غيره نفس مريحه ما عندها بقى وراحة قفعه فجاه الاذان ينادي هناك بقى ادعي الاذان ينادي يوم يعني أنا انا هسيب المحادثه اقوم من النوم واروح المسجد في البرد والشتاء لا الله. فين اثبات الحب بعدين دم الدائم. ولذلك الذي يحب حبا صحيحا يتحمل في سبيل هذا الحب المكارم ولذلك فكانت علامه محبه العبد ربه عز وجل ان يحب ما يحب الله تعالى يحب الله تعالى ويقرب ما يسخره يصف ما ما يسخطه فيمتثل اوامره ويلي ويوالي أوليائه ويعادي اعداءه يحب اعداء الله ابدا لان هذا يغضب الله يوالي المؤمنين لان هذا يحبهم الله أي, اي اقرا يعني سريعا عليكم بعض كلمات للشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في هذا المعنى قال وانما عبد الله من يرضيهم ما يرضي الله العبد عبد الله الصحيح إنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله وهذا هو الذي استكمل الإيمان وفي الصحيح قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله كل محبه ليست لله فهي محبه فاسده لو انا احب ابني زوجتي اخويا ابويا عمي خالي غير احبه لغير الله يبقى دي محبه فاسده ده مش ده حب الجبلي حب طبيعي لما احب ابني وحب زوجتي ومن ذلك اي نعم لكن هذا الحب الجبلي الفطري الطبيعي لا بد من أن يضبط فيكون لله وإلا لو كفرت الزوجة لو كفر الولد هل سنبقى على الحب الفطر الطبيعي؟ لا ولذلك كل حب لغير الله فهو حب ولذلك قال الله سبحانه وتعالى كل إن كان آباؤه أو أبناؤه أو إخوانه قل ان كان اباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموالنا تطرفتموها وتجاره تقشرن كسادها ومسافن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فطر الضخم حتى ياتي الله بامسحه قل لهذه المحاب لو لم تكن لله فهي محاب باطله الذي يحب العشيره وهي على المعصية والكفر يحب الولد الابن الزوج هم على المعصية والكفر هذا الحب حب خاص وبقدر طاعة المخلوق لله تعالى بقدر محبتي له وعلى قدر عصيانه بقدر ما ينقص الحب في قلبي له اذا كل حب لغير الله هو حب خاشي. وده اللي بيسموه العلماء حب الصور حب الصور يعني احبه لغير الله حب الصوره فقط احبه لغير الله ولذلك هذا لا يشغلهم ان يطيع المحبوب او يعصي ما يشغله المهم هو بيحب الصوره والمعنى ده والله يا اخواننا لولا ان الدرس بتاعنا مفترض درس مختصر لا نحتاج ان احنا نفصل فيه طويله وإلا كثير منا احيانا يحب كثيرا من الإخوانيه حب صورة أخوه على المعصية وعلى الغفلة والبعد نحو ذلك وهو يلقى ولا يظهر له شيء لأنه بيحبه حب صورة فقط ويخاف ان هو يلوم أو يعاتبه أو يذكره يوم يغضب منه خلاص تظل المحبة موجودة برغم العصيان هذه محبة فاسدة وأما تحمل المكروهات في سبيل حب الله تعالى؟ قال شيخ الإسلام. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال إلا باحتمال المكروهات. حتى المحبوبات الدنيوية، حتى المحبوبات قال. سواء كانت محبة صالحة أو محبة فاسدة. فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا. مع ما يصيبهم من الضر بالمال والنفس في الدنيا والاخره سبحان الله تعالى كده اللي بيحبوا مثلا الرياض أو, أو السلطان ممكن يسعى لهذا السلطان إلى درجة أنه يعمله يقتل مش كده ألا ينافس كثير من الناس من اجل السلطان حتى يقتل ده اللي خلت حمّل يسألين ذلك لأن السلطان ده بنشدر حاجة إيه؟ محبوبة هذا هو يريد أن يصل إليه، اذا فهو يتحمل في سبيل هذا المحبوب ما يناله من إيش؟ من مكروه في سبيل أنه الكفار بعض الكفار يخدم قضيته حتى لوصل لو إلى الموت تسأل لماذا؟ لأن يحب هذا الأمر وبالتالي من اجله يفدي هذا الأمر كل شيء. إذا فمن أولا؟ أن يتحمل في سبيل أحب محبوب، وهو الله سبحانه وتعالى. المهم هو اولى الخلق واولى الناس أن يتحمل، إذا فلا بد كذلك لإثبات محبة العبد لربه سبحانه وتعالى أن يتحمل في سبيل هذه المحبة ما يصيبه من المكروه. السؤال السابع. لماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ لماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ السؤال السابع لماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ نبسط السؤال لاجل أن يفهم أو أن يفهم المعنى. لماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ نرجع للمثال اللي احنا افترضنا وهو. أنا أحبك وأنت تحبني فسألتك وقلت لك ما الدليل على أنك تحبني فذكرت لي ما يدل على ذلك أليس كذلك ذكرت لي ما يدل على ذلك طيب. بماذا عرفت أنت ما أحبهم ويرضيني؟ عرفت منين أن أنا بحب الأشياء دي وعرفت منين أن أنا بيربيني الأشياء دي بالسؤال بتاعنا اللي هو بعيدة عن السؤال الشرعي هترد علي مجتمع تقول لي ماذا لأنه قد أبلغتني أنت أنك لا تحب كذا وتشب كذا وتكره كذا وترضى كذا أليس كذلك لو كلكم الشباب هو طرد أغلب الجماعة الشباب اللي بيخطبوا جديد أو السؤال بيقعد مع العروسه غالبا اما بيقعد مع الجديد ولا أنا عايزك تقولي لي انت بتحبي وبتكري عشان أنا أقولك أنا انا بحب ايه وبقرا ايه عشان كل واحد فينا يحترم الاخر هو سؤال مهم جدا خلي بال فهذا السؤال لما رصد هذا لما قال هذا لمخطوبته هذا يريدنا يريدنا ها, ها يريد ان يكون هناك استقامه في الامر اتقامه في الامر خلاص عرفت حدودي عرفت حدودك خلاص بماذا عرف العباد, ب... العباد ما ماذا بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه ارخص من حد بلغمه الرص انت عرفت منين اللي بيرضضني انا حبيبك يا قلت قلتلك يا بعت لك حد يقول لك خلي بالك الاخ خلان بيظهر كذا وبيحب كذا وبيكره كذا وما كذا او انا وانت قاعدين انا وانت لك خلي بالك انا احب كذا وكذا وكذا ولا احب كذا وكذا, وكذا فلا تفعل ما اكره واحب ان تفعل ما احب نقلب بقى المثال وندخل في سؤال الشرع بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه الله اخبرهم عن طريق الرسل بما يحب وبما يكره سبحانه وتعالى قال عرفوا بإرسال الله تعالى الرسل وإذاله الكتب آمرا بما يحبه آمرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه ويأبه الرسل جاءوا بالكتب وقالوا لنا هذا يحبه الله هذا يبغضه الله الصلاة والزكاة والعبادة عموماً والدهاء والبر والاحترام والصدق والرحمة والشفقة وغير ذلك لا عظيم الابتداء الرشح أخبرونا بهذه الأمور أقيم الصلاة والزكاة حج صل زكوا صدقوا احترموا القول ااا بيعوا بالطريقة الفلانية لا تشتروا بالطريقة الفلانية تعالوا كذا تعالوا كذا هذه كلها أمور شبه رواية. لا تزنوا لا تسرقوا لا تقتلوا لا كذا لا كذا لا كذا هذا يبغضه الله اذا لماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه عرفوه من الرسل قال عرفوه من تعال الله تعالى الرسل وانزاله الكتب امرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه ويرضاه وبذلك قامت عليهم حجته الدامغه وظهرت حكمته البالغه قال الله تعالى رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إذا جئت أنت يوم أغضبتاني ارجع للنسان يوم أغضبتاني وجئت أنت عندي وأنا ساقط عليك ونختار أنني أنا أقوى وأنا أشد عليك وأغضبتاني انت يوم ألقاك فتقول لي أنا ما كنت أفعل ما كنت أعلم فأقول لك قد بلغت او أو أرسلت إليك من أرسل يقول لك الله سبحانه وتعالى له المثل عبد فإن الناس يوم القيامة لا حجة لهم إذا قالوا قد فعلنا ولم نفعل ونحن ذلك لأنه لم ياتينا رسول لا ما يتطفعه ألم ياتكم رسل من ينبرونكم لقاء يومكم هذا قلوبكم ولذلك عرف العباد ما يحبه الله ويرضى بارسال الرسل كذلك عرفوا ما يكره الله ويسخط يسخط الله تعالى وعرفوه كذلك من الرسول وقال تعالى قل كن ان كنتم تحبون الله فاتبعوه يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللي يدعي محبة الله عليه أن يتابع الرسل هكذا من ادعى محبة الله عليه أن يتابع الرسل ولذلك الرسل هم الذين تحملوا هذه المسؤولين وهي إبلاغ الخلق أوامر الله تعالى الذي يحب والذي يغضب، والذي يرضى والذي تسخطه أوامر الله تعالى بلغها الرسل إلى الخلق جميعا وكانوا جميعا يقولون اللهم اني قد بلغت حتى ان نوح عليه السلام يستفسر بامه محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامه طيب احنا كده تكسى على هنقف على السؤال الثامن الى المره القادمه ان شاء الله تعالى وننتقل الى كتاب منهج السالمين